الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يقرأ؟ من الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل فليُتأمَّل هذا الموضِع أشدَّ التأمُّل، ويُعطَمِلَ الإنصاف حقَّه، ولا ينظر إلى خفَّة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقَّت، بل يُنظر إلى مُصادمتها للشريعة، ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمُل بعد حتى يُوضَع فيها بخلاف سائر المعاصِ، فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيصٍ ولا غض من جانبها. بل صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها بارك الله المصنف هنا يشير إلى بيان خطورة المعاصي ثم يشير إلى بيان خطورة البدع فيذكر أن المعاصي شرها على أصحابها وقد تترتب عليها شرور كثيرة كما هو معلوم وينتشار المعاصي بين الناس ولا شك أن المعاصي خطيرة لما يترتب عليها من الشرور والآفات لكنه أشار أيضاً إلى أن صاحب البدعة <تصفيق> يزداد خطراً على صاحب المعصية لأن صاحب المعصية قد يقلع عنها أو وعلى كل حال يرى أنه قد التكب معصية ويعلم الناس أنها معصية وأما صاحب البدعة فإنه يظن عند نفسه أنه على صواب ثم إذا الناس استحسنوا ما هو عليه من العمل وتعود البدعة حينئذ على الشريعة وعلى فهم الناس تعود على الشريعة بالغض فيتكاثر الناس على البدع وأيضا تعود على المجتمع بأسباب خطيرة منها أن يظلم الناس أن ذلك من الدين وليس من الدين فيتتابعون عليه فالمُصنِّف هنا يشير إلى هذين الموضوعين أو إلى هذا الفرق ثم <تصفيق> يريد أن يقول فالبدعة وإن خفَّت عند أصحابها في بعض المسائل لكنها كلها خطيرة لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الذي أشار إليه نعم وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلَّف لما يعتقد صحَّته من الشريعة والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة أي نعم هذا فرق كبير والمبتدع يخالف في معنى كمال الشريعة فيزيد من عند نفسه ما لم يرد به كتاب ولا سنة هذا خطر على الدين عظيم وصاحب المعصية هو مخالف في فعله لما يعتقد صحته ويعتقد أن الفضيلة صواب وأن الواجب يجب اتباعه ولكنه يقصر في ذلك ويرتكب المعصية هو قريب إن شاء الله من التوبة وقد يرجع وإن لم يتب فإنه لا ينقل معصيته إلى الاعتقاد فيها أما إذا اعتقد أن معصيته صواب كما يعتقد المبتدع أنه بدعته صواب فلا شك أن هذا مما يفسد الدين على المكلف نفسه ومما يفسده على الآخرين ولذلك قال مارك بن ولذلك قال مارك بن أنس من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الحكاية وقد تقدمت يتقدم نقلة عن الإمام مالك والإمام مالك غير من الأمة ممن كانوا يشددون في هذا الأمر ويحافظون على المجتمع الإسلامي أن تنتشر فيه على أفكار وأن تنتشر فيها التصورات الفاسدة فأعظم خطراً على الإنسان أن يدخل إلى قلبه وعقله تصور فاسد عن الدين ومعاني ليست صحيح ولذلك قال الإمام مالك من أحدث أي من ابتدع من هذه الأمة أي من المسلمين شيئاً أي شيئاً في الدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن عليه سلفه فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة أي يلزمه على مذهبه الباطل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين لأنك إذا سألت أي إنسان يبتدع في أي مسألة من المسائل يبتدع فيها يمكن أن تسأله هذين السؤالين السؤال الأول هل هذا الذي تعمله من الدين أو ليس من الدين إذا قال هذا الذي أعمله من الدين إذا قال هذا الذي أعمله ليس من الدين فحين لا نقاش لنا معه لأنه قد اعترف على نفسه أن عمله هذا ليس من الدين وإن قال هذا العمل الذي عمله من الدين قلنا له أين, أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وأين ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فتنتقل معه إلى سؤال ثالث فتقول هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه وعمل به أم لا وإن قال عمله وعمل به فلا بد أن يأتي بدليل فإذا قال عمله وعمل به لكنه أخفاه نحن ما نجد عليه دليل لأن النبي ما أخفاه ما أظهر هذا قلنا أنت كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام ويلزمك أن النبي أخفى هذا الأمر ولم يظهره وهذه خيانة للرسالة وهذا وإن لم يلتزم بهذا لكن يلزمه ذلك يعني يترتب على قوله ذلك والنظر المثالي المثال لو أن الإنسان قلت له أنت لماذا تدعو البشر من دون الله أو مثلا تطوف بالقبر أو مثلا تذهب للكهنة وتقول أن فعلي صواب نسألك هل هذا من الدين أو ليس من الدين إذا قال ليس من الدين مخالف للدين فقد كفانا شرهم فعلمنا أنه مخالف للدين وعلمه عند نفسه أنه مخالف للدين لأن قال هذا من الدين يجوز لأن دعاء الصالحين محبة لهم والطواف على قبورهم محبة لهم والذهاب إلى الكهنة لا شيء فيه بل هو مشروع فقلنا إذا كان من الدين ومثلها الاحتفالات مثلا بليلة الإسراء والمعراج والاحتفالات البدعية وقس على ذلك سعر البدع فإن قال هذا من الدين قلنا له هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به فإن أراد أن يقول عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به فإنه لابد أن يكذب لأن النبي ما عمل بذلك النبي ما عمل بذلك ولا أمر به ولا يمكن أن تجد هذا في كتاب لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف فإذا قال علمه النبي ولم يظهره علمه ولم يعمل به قلنا إذن يلزمك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمورا من الدين ولا يعلمها للناس فهذا يلزمك أن النبي خان الرسالة هذا شرح لكلام الإمام مالي <تصفيق> واستفادع علماء السنة من هذا من قول الإمام ما لقواعد في الرد على البدع منها ما أشرته إليه فأنت بإمكانك أن تسأل كل انسان يبتدع بدعها فتقول له هل هو من الدين أو ليس من الدين فإن قال ليس من الدين فقد كفاك شره وإن قال من الدين تسأله أين عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كتب السنة وهذه كتب المفسرين وهذه كتب التاريخ وهذه كتب السير أين عمله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة قبل الهجرة أو بعد الهجرة في مكة أو في المدينة أين عمل هذا وطبعا هو لن يأتي بشيء فسيقول لك وليس لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نعمل به نقول طيب إذن أنت تزعم أنك جئت بشيء إن لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فكلام الإمام مالك أخذ منه علماء السنة خواعد في الرد على أهل البدع <تصفيق> به هنا يشير إلى أن كلام الإمام مالك هو في الكبير منها وفيما يستهين به الناس حتى لو يستهانوا به كلام الإمام مالك ينطبق على هذا وينطبق على هذا ولذلك سيستدل على ذلك تقرأ ما بعده ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال أي فتنة فيها إنما هي أميال أزيدها فقال واي فتنه اعظم من ان تظن انك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكايه وقد تقدمت ايضا اي نعم تقدمت ايضا بموضع سابق واراد اونا مره اخرى ليبين انما يتساهل الناس فيه ويظنونه من صغائر البدع ومن البدع الجزئيه هو خطير جدا وهذا كلام الامام مالك هذا كلام السلف في هذا فالرجل المفروض عليه أن يحرم من أين إذا كان من المدينة قادمة إلى مكة من أين يحرم من ذو الحليفة وهو من أين أحرم يريد أن يحرم من المسجد في جوال القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ما هي أمر بسيط ما هي إلا أميال أزيدها مثل كثير من الناس يستصغرون كثير من البدع وماذا قال الإمام مالك هنا صغر فيها سحل فيها وقال قال أي فتنة أعظم لماذا؟ لما تتضمنه زيادة هذه الأميال من زيادة على الشرع وافتيات عليه وأن يزعم الرجل هذا لنفسه ولمن يتابعه بعد ذلك على بدعته أنه قد أتى بفضيلة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك قال, قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الأدلة تؤكد على أن <تصفيق> ما يتسمى بالبدعة الجزئية ذكرها المصنف هنا أو ما يستصغره كثير من الناس يدخل في هذا المحذور العظيم ويدخلوا تحت كلية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فإذا يصح أن يكون في البداع ما هو صغيرة فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها أن ذلك تحقيق في تشقيق هذه المسألة الآن سيجيب على الشبهة كما أجاب من قبل لما ادعى بعض الناس ان هناك في البدع ما يست... ما يتساهل فيها وأنها صغيرة وقد تكون مكروهة كما قالوا أثبت بثلاثة الطرق الطريقة الأول أن الكراهة الننصوصة عند كثير من أهل العلم المقصود بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيل على الأمر الثاني أثبته من خلال بيان عمومية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهي شاملة للكلية والجزئية وما يراه الناس كبيرا وما يتساهلون فيه شاملة جميعا الطريق الثالث ذكر كلام الأئمة كمالك وغيره يعني قلت كلام المتأخرين مثل كلام الشاطبي أو غيره قالوا يمكن أن أسكنوا لكن انظر كلام الإمام مالك أئمة السنة فاعتبروا هذه الزيادات الموجودة وإن استسهلها الناس اعتبروا فتنة عظيمة في الدين فتنة عظيمة في الدين لأنها تؤدي إلى تغيير الدين وتبديله في تصورات الناس فسيذكر الجواب هنا الشاطبي مرة أخرى ويشقق هذه المسألة معنى تشقق هذه المسألة أنه يبدئ فيها ويعيد ويقلبها على أكثر من وجه فهذا فائدة لطلبة العلم المتقدمين وليس فيها فائدة كبيرة لغيرهم من المبتدئين فالمبتدئ يقتصر معه على ما دون ذلك يقتصر معه على ما سبق من كلامه النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل يفيد العموم فتشمل البدع في جميع مراتبها ثم البدع الشركية التي تصل للشركة الأكبر أو التي دون ذلك او التي دون ذلك أيضا كلها الحديث شامل لها وأيضا يبين لطالب المبتدئ أيضا كلام الأئمة كمالك فإنه اعتبر أن البدع الكبير فتنة وضلالة الدين وكذلك ما دونها وتحفظ هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ في هذا مثل كلام الإمام مالك وغيره من أئمة السلف فيكون هذا جواب وبيان وتعليم للمبتدين أما بالنسبة للطلاب العلم الذين يريدون أن يفصلوا في المسائل فهذا من, بابة من باب الزيادة وإلا ليس فيه فائدة كبيرة لكنه من باب الزيادة في تشقيق مثل هذه المسائل نعم اقرأ بارك الله وذلك أن صاحب البدعة يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة وأن يكون غير عالم بذلك الكلام اللي بعرضه الشاطبي الآن يتكلم عن المجتهد يتكلم عن المقلد وسيحوض مرة أخرى إلى بيان خطورة البدعة حتى في أدنى مراتبها لكن ممكن أن تستفيد أمور أخرى من هذا العرض الآن وهي الأسباب الاجتماعية التي تؤدي بالناس إلى الابتدع وقد أشار إلى مسائل لطيفة هنا أن هناك ضغوط نفسية على الناس تقعهم في الابتداء إما انتشار البدعة ما تكاثر الناس عمل بها إما الخوف من إنكارها فيسكت عنها أو يتابع عليها يعني اثر المجتمع على الناس بعض الناس لو كان في مجتمع ما تظهر في أي بدعة من البدع تجده يبتعد عن البدع لو كان في طائفة أو في مجتمع تنتشر في البدع تجده يضعف ويوافق على أشياء الشاطبي سيشير إلى هذا المعنى وغير العالم بكونها بدعةً على الضربين وهما المجتهد في استنباطها وتشريعها والمقلد له فيها وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو النقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة يعني تأويل لكن تأويل فاسد ما نعتبر هنا ولذلك شوف من جميل, من جميل كلام الإمام الشاطبي عندما تكلم عن المشتهد قال وتشريعها ما يسمىها اشتهات يعني إذا الناظر أو العالم غلط ووقع في بدعة هل ما نسميها اشتهات سمىها تشريع وهي داخل في الزنوب وعليها حد البدعها السابق وتنكروا عليه وهي خطيرة في الدين لأنها ما تعتبر من الاجتهاد السائغ انتم تعلموا أن الاجتهاد ينقس من القسمان ي assumونه الاجتهاد السائغ في الأمور التي يقع فيها الاجتهاد <تصفيق> مثل الخلاف في بعض مسائل الحج الخلاف في بعض المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد لكن لكن ما يدخل في الوقوع في البدع أو وقوع ذهن المجتهد فيها وتوسعه بالتأويل وغير ذلك هذا ما تدخل في مسائل اجتهاد فلذلك الشاطبي قال هنا استنباطه وتشريعها وتشريعها لكن في الاجتهاد في الأحكام السائغة تسمى تشريع عند العلماء ولا تسمى اجتهاد تسمى اجتهاد هنا كقوله هي بدعة ولكنها مستحسنة أو يقول إنها بدعة ولكني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها أو بأمرها إن كلها لا تساوي شيئا اعتذارات لا تخرجوا من الإثم لأن هذا ليس من الأدلة لأن أردت أن تعمل بشيء وتعبد الله به لابد لك من برهان لابد أن تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الاعتذارات لا تنفعه شيء يعني قولنا أنا قول قوله أني رأيت فلانا الفاضل يعمل بها ويأمر بها كل هذه الاعتذارات غير مقبولة نعم أو يقر بها ولكنه يفعلها لحظ عاجل كفاعل الذنب لقضاء حظه العاجل من خوف على حظه نعم يكون مثلا أهل البدع المتغلبين في مكان معين أو مثلا أهل البدع لهم عليه السلطان أو له عندهم مصلحة أو شيء من هذا فيعمل بعض بدعهم له حظوظ عاجلة فهذا أيضا لا يعذروا به لأنه قدم حقا قدم أمر الدنيا على أمر الآخرة نعم أو فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة <تصفيق> يخاف أن أحد يشغب عليه يقال هذا متشدد أو متبع للسنة يبرض أنه في منطقة معينة وأهل السنة فيها غرباء أهل السنة في غرباء والناس يتعرضون لهم بسوء القول وهو بهذا يعمل بعض البدع أو يوافق على بعض الأراء الفاسدة حتى لا ينسبه أحد لأمثال هؤلاء حتى لا ينسبه أحد لهؤلاء الغرباء فهذا أيضاً لا يُعذر به <تصفيق> هذا لا يُعذر به بل يجب عليه أن يتبع الحق ويصبر إذا أوذي يصبر وإذا تعرض له بكلام سيء يصبر وإذا قيل لو أنك أنت من أتباع كذا أو كذا من أتباع السنة أو أنت متشدد أو كما يقال متطرف يصبر ويحتسم فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه مجنون مع كانوا يقولون قبل الرسالة ماذا كانوا يقولون عنه صحيح. عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون أمين وكانوا يطلبونه لحل الخلافات التي بينهم كما في حلف الفضول وكما في مسألة نقل الحجر لما ضجت مكة لما لما <تصفيق> لما هدمت قريش البيت ورادت أن تبنيه والقصة مشهورة فأخذت القبائل في مكة كل منهم أو بطون قريش كل منهم يبني ويعين فلما جاءوا في الحجر اختلفوا عليه من يرفع الحجر إلى مكانه فكل قبيلة كانت تريد كل بطن من بطون قريش يريد هذا الشرف فاختلفوا وكادوا يقتتلون من طلبهم للشرف والزعامة من المدح والثنى كادوا أن يقتتلوا ولم يجدوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أول أول داخل نحكمه في هذا الأمر فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الحجر فوضعه في ثوب كبير وجعل كل طائفة تحمل الحجر تحمل الثوب من طرف من أطرافه ثم أخذ النبي صلى الله عليه الصلاة الحجر بيدي الشريفه وضعه في مكانه فكان عندهم محمدا وامينا واصبح بعد ما جاءهم بالحق مذمما ومجنونا فالانبياء اذو وقال عنهم السفها اشياء كثيره من هذا القبيل ولذلك من العجيب ان يقول الشاطئ ان ناسا يتبعون البدع ويقعون في الاراء الفاسده الضعيفه فرارا من الاعتراض عليهم في اتباع السنة وقد يقول قائل منكم اتباع السنة شرف فلماذا لا ينتسبون إليها لأنه وإن كانت شرف لكن يجدون في الانتساب إليها شدة وابتلاء فحتى يفر من ذلك يدخل في بعض التصورات الفاسدة والضعيفة حتى لا يقال له أنه من هؤلاء أحطم كلام الشاطبي الآن أو ينتسب إلى بدعة يعني ينتصل لتصور فاسد إلى بدعة إلى رأي لو كان في الساعة لو جئته في حالة ساعة وأمن ما يقول به لكنه مسكين ظلب على أمره بس الله السلام ولنا ولكم فلما خاف من التضرر في شأنه في ماره أو في نفسه فإنه يفر من ذلك يفر خوفا من أن يعترض عليه ما هو مجرد الاعتراض بالقول لا خشية من أن يعترض عليه بالقول أو يعترض عليه بالفعل أي يساء إليه أو يؤذى بقليل الإذاء أو كثيره فيحمله هذا الخوف على أن يقول بتصوراته وغير مقتنع بها لمجرد أن يجاري يجاري العادة والإلف إينا. قال او فرارا من الاعتراض عليه في اتباع السنة <تصفيق> كما, <تصفيق> كما, هو كما هو الشان هو الشان كما هو الشأن اليوم في كثير من يشار إليه أي من المتقدمين من يشار إليه من الناس قال في زمنه قال كما هو الشأن اليوم في كثير من من يشار إليه نعم وما أشبه ذلك وأما غير العالم وهو الواضع لها فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات كقول من جعل يوم الاثنين يصام لأنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية هذه المسائل سبق الكلام فيها تفصيلاً عند الشاطوي وبيان الأدلة على أنها من البدع لكن المقام هنا مقام ذكر هذه الأمثلة نماذج لما يقع في النفوس من تصورات مراعاة للإلف والعادة أو لتصورات الناس لأن هذا الأمر كثر عند الناس أو انتشر عند الناس أو انتشر عند هذه الطائفة فيتتابع الناس عليه فيتتابع الناس عليه أي نعم أو رغب في الدعاي بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائما. بناءً على ما جاء في ذلك حالة, وح... حالة الوح... الوحدة, حالة الوحدة. وهذا... وهذا أيضًا سبق الكلام عليه بالتفصيل بل فيه دروس مستقلة في هذا الكتاب في أشرطة من أراد التفصيل فليرجع لها هنا. أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلما قيل له إنك تكذب عليه وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال لم أكذب عليه وإنما كذبت له أو نقص منها تأويل هذا كثير يصنعه كثير من أهل البدع وهو قد اشتغر به مذهب الكرامية يكذبون يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قيل الكذب عن نبيه السلام من كذب عن نبيه السلام متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قالوا نحن نكذب له لا عليه ليش تكذبون له قالوا حتى ننصر شريعته ونجمع الناس على ما نقول به طيب أنتم ما تقولون به أصلا من البدع ثم إنكم تأتون بأحاديث موضوعه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتجمعون مصيبة على مصيبة المصيبة الأولى الابتداء والمصيبة الثانية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكله كذب الأول والثاني لماذا تستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نكذب له لا عليها أن يكذب المصلحة دي. فتصور إذا وصل الدين عند الناس إلى هذا المستوى وطبعا ما يعدمون يجدون واحد يزد لهم رفضين ثلاثة في حديث وهي الحديث الموضوع والضعيفة وجاءوا قالوا من كذب من كذب عليها متعمدا قالوا ليضل الناس طبعا الزيادة هذه لا يوارد في الحديث زادها رجل أفاكم كذب اذا انت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتاج الناس بزعمهم فهذا ما يدخل في الحديث بهذا الزيادة اللي وضعت ماله الناس من من جابها ولذلك مما تحتاج الامه اشد الحاجه معرفه الحديث الصحيحه والتحذير من الحديث الضعيف والموضوعه ونقل العلم الصحيح هنا او نقص منها تاويلا عليها لقوله تعالى في ذم الكفار إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والمبتدع ما يتبعون إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيء. إذا جئت عندهم بأشياء كما ذكر الشاطبي استحسنوا هذه وقال هذه عليها عمل فلان وقال هذه هي مصلحة أو جاءوا عليها بأحد الضعيفة كل هذه ظنون ظنون كظنون موهومة هذه ظنون ليست مبنية على مستند أين فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة بالأحادي لذلك ولما أشبه لأن خبر الواحد لأن خبر الواحد ظني فهذا كله من قبيل التأويل وأما المقلد فكذلك أيضا لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل ويعتني به كاتخاذ الغناء جزءا من أجزاء طريقة التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه ومنهم من مات بسببه وكتمزق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه وأكثر ما يقع مثل هذا في هؤلاء المنتمين إلى التصوف نعم لأنهم لا يرجعون إلى الأدلة الصحيعة وإذا خبروا بالأدلة الصحيعة تركوا العمل بها وعملوا بالأدلة الموهومة والموضوعة وعملوا بقول فلان وفلان فعنا يهتدي يعني الإنسان الآن لا يهتدي إلا إذا يتابع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أيضاً السلامة والصبر والصدق والثبات على الحق والإنابة إلى الله عز وجل والتقوى ويحمل نفسه على التكاليف الشرعية واتباع السنن وإظهارها ويقول لهم سلم سلم حتى يختم الله له بخير أما إذا كان يبتبع قوله فلان وقوله فلان والأدل لها الموضوعة والضعيفة يهتدي كيف يعرف الصواب؟ وكيف يستقم على الطاعة نسل الله العافية نعم. طبعاً هذا الأمثلة أيضاً لا نقف عندها لأنها سبق الكلام فيها في أشرطة مستقلة كما كما تعلمون والشاطبي أكثر ترديد فيها نصيحة للأمة وبيانة للحق وأكثر هذا في مواضع كثيرة من كتبه وربما احتجوا على بدعتهم بالجنيد والبسطام والشبل وغيرهم فيما صح عندهم أو لم يصح ويتركون أن يحتجوا بسنة بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم. لاحظ هنا أن آفت البشرية عموما وهذه تحتاج من أهل العلم إلى بيان ومن طلبة العلم إلى اهتمام آفت البشرية تعظيم الرجال وينبغي طالب العلم أن يهتم بهذه المسألة آفت البشرية تعظيم الرجال إذا رأيت الناس وعظمون الرجال ويتبعونهم بغير برهان فاعلم أن الأصول فاسدة فمثلا الآن أنت إذا تأملت في كتاب الاعتصام والأمثلة التي تذكرها في البدعة تجد أن شخصا أنشأ هذه البدعة أو طائفة أنشأت هذه البدعة طيب هل عندهم من دليل من برهان قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين ما في برهان ولا دليل طيب من تابعهم عليها تابعهم عليها بشر لماذا إذا سألت هؤلاء لماذا تابعتمهم قالوا لأن هؤلاء مقدمون إذا نحضموهم فتابعوهم تجد مثلا الشيعة مثلا لم تريد ذكرها الآن الشاطبي واضحة احتجوا بفلان وفلان وفلان طيب ومن فلان ومن فلان ومن فلان أي إنسان ليس عنده دليل من الشرع ليس عنده دليل من الكتاب والسنة فإن قوله لا يغني شيئا مهما نصبته وعظمته <تصفيق> خذ الشيعة مثلا لماذا عظموا الآيات والمقدمين فيهم من أين, جاء من أين دخل الفساد عليهم من تعظيم الرجال حتى جعلوا لهم علما لدنيا وأنهم هم بذاتهم ويعتبروا مرجعية هم بذاتهم مرجعية هذا تعظيم للرجال لما تعظيم للرجال هل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للناس بهذه الصورة النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته عظيمة معلومة لما أرادوا أن يغلوا فيه ويعظمونه رفض هذا ولا ما رفض رفض هذا أشد الرفض ولما كانت هذه القضية أساسية العقيدة فإن النبي عليه الصلاة والسلام في موته في يوم موته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن بيئهم مساجد يحذروا ما صنعوا لأن القبر له حكم غير حكم المسجد القبر له سنن من الزيارة والدعاء لصاحبه وبطرق شرعية معروفة والمسجد له مهمة أخرى ويتعظيم الله وعبادته فإذا خلطوا بين هذا وبين هذا أعظم الرجال ولا لا النصارى بماذا هلكوا بأي شيء هلكوا بتعظيم عيسى اليهود بأي شيء هلكوا بتعظيم عيسى الغربيين الآن بأي شيء ينظلوا حتى اللي الآن ما يتبعون النصرانية اللي ينسمون أنفسهم علمانيين وغيرين بأي شيء ينضلوا؟ بتعظيم الرجال بتعظيم الرجال يقدمون الناس لهم من شون المذاهب الفكرية والعقائد والأحكام ويحلون لهم الحلال على... ويحل... ويحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال طيب أنت بأي شيء أعطيت المنزلة بأي شيء أعطيته هذه المنزلة هذا من تعظيم الرجال كثير من المقلدة الآن تجدوا يتبع لحديث الموضوعة والضعيفة ويقع في شذولات عجيبة السبب تعظيم الرجال فلا تجد آفا عظيمة في العقائد أو دون ذلك إلا سببها تعظيم الرجال وتعظيم الرجال غير موجود في الإسلام الغلو في الرجال هذه قضية لا يقبلها الإسلام لأن ينقسم الناس فيها إلى قسميه قسم تابع وقسم المتبوع. والمتبوع هذا يشرع الأحكام يضع العقائد يحدد الاتجاهات ينشأ المذاهب وتصرف له عبادات يدعى من دون الله الآن المشركين اللي عند القبور سبب فتنته مشركة نفس المشكلة تعظيم الرجال ولهذا الذي في القبر هذا بس أنت تطوف على القبر شويه وترفع يديك تدعو الله عز وجل اللي عنده يسخر الله لك ما لا يصدق به فالمرى اذا ارادت ان تنجب جاء الى صاحب القبر والانسان اذا ضاع له ضايعه جاء الى القبر واذا رات قضيه تقضى له اتى الى القبر واذا رات عبادته تصعد الى الله جاء الى صاحب القبر وصاحه تعظيم المنال عظيم لها المقور المسكين أنه ما يغني عنك سي شيء ذهب إلى ربه إن كان صالحا تقيا وإن كان شقيا ما نفعه شيء وإن كان صالحا ما نفع إلا نفسه هذا جاي من أين من تعظيم الرجال ولذلك من رحمة الله أن الله عز وجل رد الناس إلى الكتاب والسنة وإذا رجعوا إلى الكتاب والسنة لا منة لأحد على أحد ما في منة لأحد على أحد لأن المنهج الذي وضعه من الله عز وجل ولذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فامتن عليه بالهداية ثم هدى الله عز وجل عباده فامتن عليه بالهداية وجعل نجاة النبي صلى الله عليه وسلم ونجاة من بعده من أولياء الله وأتباع, وأتباع رسله بسبب اتباعه الكتاب وجعل منازلهم عنده بسبب أعمالهم وما يكرمهم به إن أكرمكم عند الله يتقاكم فلا تجد في هذه الشريعة من أولها إلى آخرها بابا مفتوحاً للغلو ولا لتعظيم الناس من دون الله وبهذا يستقيم بمشيئة الله كل شيء فإن بغير طالب يعني يتأمل هذا الأصل وحتى الداعية نفسه يتأمل هذا الأصل فإنه إذا عرفه وضبطه فإنه يكون أكثر قدرة في بيان الحق وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي السلام من الفتن أيضاً اذا ما <تصفيق> ويتركون, ويتركون ان يحتجوا بسنه الله ورسوله وهي التي لا شائبه فيها اذ نقلها العدول وفسر اذا, إذا, إذا العدول اذا نقلها العدول وفسرها اهلها المكبون على فهمها وتعلمها اي نعم السنه لكي تتعلمها لا بد تصبر عليها تتبع اهلها وتصبر على ما تجد تصل على التعاب والمشقه والعناء والابتلاء وايضا تصبر على تعلمها او اتباع اهلها الراسخين فيها شوف لاحظ عبارتهم وفسرها اهل المكبون على فهمها وتعلمها اما مجرد الانتساب وحده ما يقضي لك شيء لا من الصبر ولا من التعلم هنا ولكنهم مع ذلك لا يقرون ما بالخلاف ما بالخلاف للسنه تحتها بل يدخلون, تحت بل يدخلون تحت أذيال التأويل إذ لا يرضى منتمن إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا هذا لأن الشاطبي لم يرى الفتن التي وقعت بعد ذلك وما يتصور أنه فيه واحد مسلم يظهر شعار مخالفة السنة لأن كما ورد في الحديث الفتن يركق بعضها بعضا في عهده ما كان يتصورون أنه فيه أحد مسلم ويقول أنا ما أعمل بالسنة لكن إذا جيت بعد الشاطبي طوائف وجماعات تنشأ يقول نكتفي بالقرآن ولا نعمل بالسنة صراحة ويزعم أنه مسلم أيضا القول الشاطبون إذ لا يرضى منتمن إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا هذا الكلام في زمانه لكن بعد زمانه هناك من يزعم أنه مسلم ولا ينتزل للسنة يقول يكفينا القرآن بزعمه ومن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن من لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن هنا وإذا كان كذلك فقول مالك من, من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وقوله, وقوله لمن أراد أن يحرم من المدينة أي فثنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحكاية إنما هو الزام للخصم على عادة أهل النظر كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا لأنه يقول قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم لا أنه صحيح لأنه يقول صحيح لا أنه يقول <تصفيق> لا أنه يقول لا يلزمك أنه. في القول كذا. فأصلب بعد تقول لا أنه, لا أنه يقول قصدت إليه قصدا يعني ما في أحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام خان substance يعني ما في أحد ينتسب الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خان wishes لكن يلزمه لازم مذهبه يعني لازمه قوله لكن في أحد يقول أن الولي قد يكون أفضل من الرسول وأن الآيات يمكن أن يكون عندهم علم أيضاً مستمر يصير ختم النبوة لا فائدة فيه يعني فيها أشياء موجودة عند الطواف وموجودة في تصورات كثير من الناس سيظنها الإنسان إذا نظر إليها ولم يحقق النظر فيها قد يتساهل فيها لكن الحقيقة تنقل طواعد الإسلام ما فائدة ختم النبوة إذا كان هناك بشر ما زال عندهم علم لدن يتلقون ما معنى ختم النبوة ختم النبوة انتهاء الإنباء إن قطاع عن الأرض ما في إنباء خلاص حكم الله الذي خلق الأرض والسماء وخلق البشر قضى سبحانه وتعالى أن يوقف الإنباء إلى الأرض بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا معنى ختم النبوة ما معنى ختم النبوة أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فقط مثل ما يجي ناس يقول أنا مسلم بمجرد الإسم أو يظهر الشهادتين ويمارس الشرك الأكبر فختم النبوة ما يكفي أن تقول النبي خاتم النبيين فقط ما يكفي هذا. ما يكفي هذا لابد أن تترك العقائد المناقضة لذلك والذين يقولون أنه ما زال البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم لدني هؤلاء في الحقيقة مثل الكذابين الدجاجلة اللي يدعون النبوة ما في فرق بينهم إلا أن الأول لم يصرح في الدعاء بس أننا في مجال المجال النظر إلى مثل العقاية المنحرفة أنا لها بعض الأحام بنوع من العاطفة والضعف ولو اللي يدعي النبوة جهارا ماذا يريد أن يقول هو دجال من الدجاجة لكن ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول أني أنا عندي علم غير الموجود في الكتاب والسلام عندي علم لدني الله ينبئني والذي يقول عندي علم لدني بعد النبي صلى الله عليه وسلم مش, مش في فرد بينه وبين هذا إلا أن الأول الأول ما يخيفك يعني ما يصدمك ما يقول أنا نبي بس والمجنون هذا قال أنا نبي فضح نفسه واحد يصدقه يقول انا نبي والنبي الله عليه وسلم يقول أنا نبي بعدي فهي يقول أنا نبي ففضح نفسه وبين الناس لأنه ما لأني أتي بشيء مثل القديانية اللي يدعي أحمد القدياني أنه نبي وافتضح مام الناس ما أتى بشيء اللي يقول أنه عنده آيات وعندهم أئمة عندهم علم لدني مثل هذا بس إن الثاني جبه الناس وجسر على الدعاء لبوه والأول وصل إلى نفس النتيجة بس بطريقة أهدا من طريقة ثانية بطريقة سياسية صح التالية والله يقول أنا عندي علم ويأتيني علم وطبعا مقتضى هذا أن يرجع الناس إليه فيصبح لمصدرين عنده بزعمه مصدر الكتاب ومصدره هو نعم كأنه يقول يلزمك في هذا القول كذا لا أنه يقول قصدت إليه قصدا لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا هي مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب البجائيين يقصد بأنها درس ببجانة درس ببجاية در در در در والمغربين بالمغرب والتلمسانيون بتلمس ويرون أنه رأي المحققين أيضا أن لازم المذهب ليس بمذهب فلذلك إذا قرر عليه أنكره غاية إذا قرر عليه فأنكره غاية الإنكار لكن السؤال إذا قرر عليه فأقر يصير لازم إلا ما هو لازم لا. فإذا المحققين هو التفصيل. وهو المذكور هنا هذا يقصدون التفصيل كيف التفصيل إذا قرر الله قلني يلزم على مذهبك على قولك كذا وكذا فقال أنا مقر به فصار لازم المذهب. المذهب لكن بسببي إقراري الأمر الثاني أن يقول لا أنا لا أقر بهذا اللازم فلا نعتبر هذا مذهباً له اللازم ما يلزمه يلزمه في الحجة والنقاش لكن ما يلزمه في أن ننقل عنه ذلك الأمر الثالث أن يسكت وهذا مثل الثاني أن يسكت فلا يعترف به ولا ينكره فهذا قريب من الثاني فإذا <تصفيق> اعتبار ذلك المعنى على التحقيق لا ينهض وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية فكما أن المعاصي صغائر وكبائر فكذلك البدع ثم إن البدع على ضربين كلية وجزئية فأما طبعا سبق كلام الشاطبي فيها أنها تدخل جوابا على الشبهة السابقة المذكورة هذه أن الكلية والجزئية تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فأما الكلية فهي السائرة فيما لا ينحصر مرفوع الشريعة منفروع الشريعة ن ن دا ينحصر من فروع الشريعه عظيم. فهي السائره فيما لا ينحصر من فروع الشريعه ومثالها بدع الفرق ال73 فانها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسب ما يتبين بعد إن شاء الله واما الجزئية فهي الواقعه في الفروع الجزئية ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وان دخلت تحت الوصف بالضلال كما لا يتحقق ذلك في سرقه لقمه او التطفيف بحبه وإن كان داخلا تحت وصف السرقه بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقه فلا تكون تلك الادله واضحه الشمول لها ألا ترى أن خواص البدع غير ظاهرة في أهل البدع الجزئية غالبا كالفرقة والخروج عن الجماعة لكن إذا تأملت من جانب آخر تجد خصائص البدع فيها فمن خصائص البدع الافتياك على الشرع فتجد هذا في الأمور الجزئية كما تجده في الأمور الكلية من خصائصها عدم العمل بالنصوص الشرعية النهي عن ذلك هذا مشترك بين أصحاب البدعة الكلية والبدعة الجزئية وليس بالضرورة أن كل صاحب بدعة يقاتل عن بدعته وليس بالضرورة أن يكون صاحب كل صاحب بدعة يقوم على مناط من المناطات الموجودة عند الفرق البدعة الجزئية أيضاً تشترك في هذا تشترك في أوصاف كثيرة من أوصاف البدعة هنا في أوصاف, في أوصاف, في أوصاف الفرق تشترك يشترك أصحاب البدع الجزئية في أوصاب من أوصاب الفرق منها مثلا تجدهم لا يحبون السلف هذا وصف مشترك بينهم تجدهم مثلا لا يعنون بالأحاديث الصحيح وتكتر عندهم الأحاديث الضعيف والموضوع هذا موجود عند هؤلاء تجدهم مثلا يختلون أنفسهم ويفتلون الناس مثل ما قال الإمام مارك لصاحب البدع الجزئية قالوا أي فترة الأعظم من هذا وليس بالضلورة أن يكون مثلاً من المعتزلة ولا من الخوارج ومن غيره وتجدهم مثلاً لا يضبطون مقصد الشريعة مقصد العربية ويكثر فيهم الجهل وإنما تقع الجزئيات في الغارب كالزلة والفلتة ولذلك لا يكون اتباع الهوى فيها مع حصول التأويل في فرد من أفراد الفروع ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية هذه مقتضى الشبهة السابقة وهي البدع على مراتب بعضها أضر من بعض وبعضها أشد من بعض ونقول نعم فبدعة عبادة الأصلام أضر من البدع الجزئية نعم وبدعة الطوافع على القبور أضر من البدع الجزئية كما أن البدع في المدائب الفكرية المعاصرة أضر من البدع الجزية نعم لكن نقول تلك لها مفاسد عظيمة وهذه لها مفاسد وهذا ما أجاب به الشاطي في الدرس السابق هذه لها مفاسد وتلك لها مفاسد وبعض مفاسدها أعظم من بعض لكن كون بعضها لها مفاسد أكبر وبعضها لها مفاسد أدنى لا يعني أننا نهون في البدع الجزية هذا خلاصة البحث عند الشاطي وأيضًا لا يترتَّب على هذا عدم دخولها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالات كلها تدخل في الدم سواءً اللي فيها مفسدة عظيمة أو فيها مفسدة دون ذلك هنا فعلى هذا إذا, ج... إذا اجتمع في البدعة وصفان كونها جزئية وكونها بالتأويل صح أن تكون صغيرةً والله أعلم ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائما. لكن هنا يمكن. الآن صغيرة تدخل فين تدخل في الدم أو لا تدخل كل بدعة ضلالة كما على ما قرر المصنف في الماضي تدخل في الدم ويتعرض صاحبها للعقوبة وتدخل في كلام الإمام المالي كلما تدخل أي فتنة بدعة الرجل الذي يريد يزيد أمياله في الإحرام جزئية أو لا جزئية وكونه بالتأويل وقعت بالتأويل منه أو لا يريد زيادة الأجر ومع ذلك ما كيف تعامل الإمام مالك معها ومثاله مسألة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس وضاحياً لا يستظل ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله من أحل الله من النوم أو لذيذ الطعام أو النساء أو الأكل بالنهار وما أشبه ذلك مما تقدم ذكره ويأتي يعني أريد الشاطب يقول هذه جزئية وبالتأويل لكن السؤال هنا تدخل في الحديث كل بدعة ضلالة أولا ما تدخل على كلام الشاطبي والمحققين تدخل أولا ما تدخل تدخل تكون محرمة ومنهي عنها أم لا تكون محرمة ومنهي عنها مثل الإمام مالك وغيره من أمة السلط سيشدد في هذا أم لا فإذا قلت لماذا شددوا ولماذا جعلوها مع أن مفسدتها أقل من مفسدت البدع اللي عند الفرق البدع الكلية ومن أي نجا عimir مالك وغيره والشاطبي بهذا فتقول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي شدد على هؤلاء أو ما شدد؟ <تصفيق> الثلاثة الذين أرادوا منهم من أراد أن يختصي منهم من, من, من أراد أن يترك النساء ومنهم من أراد يترك يصوم وما يفتر شدد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أو لا ما شدد عليه وقال من رغب عن سنتي فليس مني ولذلك مالك أخذ صنيعه وفعله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصنيعه <تصفيق> وأيضا هذا المثال الذي يذكره تدخل تحت حديث النبي كل بدعة ضلالة ولا يدخل؟, يدخل ولو أنهم لزموا ماهم عليه ولم يرجعوا بعد أن نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبون ولا ما يعاقبون هم؟ يعاقبون ومعرضون للعقوبة ثم لو أنهم استمروا عليه أليس هناك احتمال كبير أن ينتقلوا منه إلى غيره من البدعة الأخرى العظيمة <تصفيق> ولذلك اللي يتساهلون مع ما يسمونه البدع الذي دون البدع الكبرى مغلظة والتي تساهلون معها يخالفون منهج السنة الحقيقة أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع البدع عمومها مع عموم البدع كبيرها وما دون ذلك كان له منهج متميز كما سبق معكم بالأحاديث ولذلك الإمام مالك وأئمة السنة أخذوا بذلك هنا غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة هنا, هنا, هنا, هنا سيأتي المص... الشاطبي يجيب على أصحاب هذه التقسيمات يقول هذه التقسيمات قد تؤدي إلى عدم ضبط الموضوع أصلا إذا قلنا أنها ممكن تقع من المجدد ممكن تقع من المقلد ممكن أن تكون كلية ممكن أن تكون جزئية طيب من اللي يضبطها كل واحد يبتدع بدعة ويقول هذه جزئية فنقول نحن حتى لو سميتها جزئية الخطر فيها عظيم فيكون منهجنا منهج السنة في التعاون معها لكن لو دخلت مع أسلوبهم في تشقيق المسائل مثلا أو في الشبك يمكن تدع رأس المكلَّف حيران ما يستطيع ماذا يقول ودليل هذا كلام الشاطب الآن اقرأ غير أن القلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية كما أن التأويل قد يقرب ما أخذه وقد يبعد فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا الفصل فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكس ويعد, يعني ويعد صغيرا ما هو من الكبائر وبالعكس فيوكل النظر فيه إلى الاجتهاد والسؤال إذا وكل إلى الاجتهاد أي اجتهاد المكلفين أو اجتهاد أهل العلم كيف ينضبط لابد أن يعود الاجتهاد عند أهل العلم إلى أصل إلى ضابط ونحن نقول الضابط موجود فإذا قالوا أين هو نقول موقف النبي عليه الصلاة والسلام من التشديد فيها سواء كانت مما تسمونه من الكبرى الكلية أو مما تسمونه من ونحن نأخذ بها بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا على هذا كثيرا فإذا قال من عمل ذلك من السلف قلنا أئمة السلف عملوا بهذا وشددوا فيه ومنهم كما سبق نقل كلام الإمام مالك نقله الشاطبي في هذا الموضع وعلى ذلك أيضا كلام أئمة السلف رحمه الله نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونستهدمكم في إيقاف الدرس في فترة الاختبارات ففي فترة رمضان نسأل الله أن يبلغنا وياكم رمضان فما رأي ماشي ان شاء الله نبدا بعد اسبوعين من شوال الاسبوع القادم ما في درس إيه. طيب شوف <تصفيق> كم بقي الوقت الان طيب الاسبوع الثاني متى الاسبوع الثاني فين اول احد في شوال اول احد 7 اول الثالث الثالث على بركه الله 21 21 ان شاء الله هذا يسأل عن مسألة في الطلاق يقابلني إن شاء الله يقول سألت سماحة الشيخ محمد بن صالح تيمين هذا يقابلني بعد الدرس إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا نتوب السلام عليكم نستودعكم الله